حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ويهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 وكل بدعه ضلاله وبعض فقد قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وتيسير القران للذكر يتضمن تيسير تلاوته وتيسير حفظه وتيسير معانيه فيسرت الفاظه للحفظ ومعانيه للفهم، لان كلام الله تبارك وتعالى احسن الكلام لفظا ونظما ومعنى فمن رامه وعاله الله تبارك وتعالى على ذلك ويدخل في قوله تبارك وتعالى للذكر الاعتبار والعبرة بل هو المقصود الأول والرئيس من تلاوة القرآن وحفظه ولذلك انكر الله تبارك وتعالى على اقوام لا يتدبرون القران فقال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها والتفسير الصحيح ايعرضون عن كتاب الله عز وجل فلا يتدبرونه فهل على هذه القلوب اقفال منعت نفوذ القران اليها قال الله تبارك وتعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها فقال جل وعلا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا فأنكر الله سبحانه وتعالى على كل معرض عن كتاب الله عز وجل ومعلوم بداهة أن من أعرض عن تدبر القرآن فلم نصيب من هذه الآية ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والناس عند تلاوة القرآن واستماعه والانتفاع به ثلاثه انواع يقول ابن القيم رحمه الله رجل قلبه ميت فلا ينتفع بشيء من تلاوته ولا من تدبره وهذا ليس مقصودا بهذه الايه ورجل قلبه حي مستعد لكنه مشغول بغير الآية التي يسمع فهذا لا ينتفع بسماعه وثالث قلبه حي مستعد أحضر قلبه وألقى سمعه فهذا الذي ينتفع بما يسمع أما الأول فكالأعمى وأما الثاني فكالبصير لكنه لحظ إلى غير ما ينبغي أن يلحظ إليه وأما الثالث فهو الذي نظر إلى ما ينبغي أن ينظر إليه أيها الاخوه الأحبة من موانع التدبر لما يتلى ويلقى أن يظن المرء في الايه التي تتلى انها نزلت لغيره وان المخاطب بها سواه فلا ينتفع بما يتلى عليه وبما يقرا من كتاب الله عز وجل هذا مانع عظيم من موانع تدبر كلام الله عز وجل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فذكر آيات من كتاب الله عز وجل كقوله تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقوله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع اليك ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقر وايروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وكقوله تبارك وتعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وذكر غير هذه الايات ثم قال رحمه الله فطائفه من المفسرين يقول هذه الايات نزلت في المشركين وان الله عز وجل ذم المشركين بها قال فاذا قرأ الرجل هذا الكلام لم ينتفع بتلاوه هذه الايه ثم قال موضحا رحمه الله فيقال اي يقال لمن قال هذا ان من اظهر الاسلام ممن يدعي الايمان منهم مسلم حقيقه ومنافق والمنافقون في هذه الامه كثيرون والمنافقون في الدرك الاسفل من النار هذا هو الجواب الاول لمن ظن ان الايات التي يخاطب بها المشركون تختص بهم ولا تتعداهم قال واما الثاني فان المؤمن قد يجمع مع ايمانه شعبا من النفاق والكفر يجمع بين الايمان وبين شعب من النفاق والكفر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الطعن في الاحساب والفخر بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصل فجر قال ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم فمن العلماء من يقول كيف يسأل المرء ربه سبحانه وتعالى هداية الصراط المستقيم وقد هدي بالفعل ثم يجيب هذا السائل فيقول إن المراد من قولك اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط وزدنا هدى. يجيب ابن تيمية رحمه الله فيقول وهذا لأنه لم يدر المعنى الصحيح لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فالمراد بالصراط المستقيم هو فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى عنه أي أنت عندما تدعو ربك سبحانه وتعالى وتسأله وتناجيه وتخاطبه اهدنا الصراط المستقيم تسأله أن يعينك على فعل ما أمرك به وأن يعينك على اجتناب ما نهاك عنه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من أراد أن ينتفع بالقرآن فليحضر قلبه عند سماعه وليصغي سمعه وليحضر حضورا من يخاطبه به من انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فانه انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون واسطه بينك وبينه ايها الاخوه الاحبه هذه المقدمه الطويله تمهيد لسلسله ننوي باذن الله تبارك وتعالى المضي فيها وهي تدبر بعض ايات الكتاب الكريم وايه اليوم التي نقف عندها ومعها ايه ربما قراناها كثيرا ورددناها طويلا وسمعناها مرارا ولكنها لم تحدث في نفوسنا شيئا مع أن هذه الآية كان من السلف الصالح إذا قرأها بكى ليلة البطولها ومنهم من أمرضتوا هذه الآية ومنهم من مات بسبب سماعها وهذه الآية من جنس الآيات التي سبق الحديث عنها أي من جنس الآيات التي تتكلم عن المشركين ولكن المتقين لا ينزمون أنفسهم عن العيب والخطأ ولا يخرجون أنفسهم من زمره المنافقين أبداً يقول البخاري محدثا عن ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا منهم أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أحدهم على نفسه النفاق كما يقول الحسن البصري لا خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق اي ما خاف النفاق الا مؤمن حقيقا وما امن النفاق الا رجل فيه نفاق كما بين الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه الايه من سوره الزمر قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هذه الايه الكريمه قراها محمد بن المنكدر وهو قائم يصلي الليل فاستبكى وبكى بكاء شديدا حتى فزع إليه أهله فسألوه فاستعجم عليه أي لم يستطع أن يتكلم وزاد بكاؤه فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء أبو حازم فقال يا أخي ما أبكاك أل العلة لقد رعت أهلك قال لقد مررت بهذه الآية فوقفت عندها فبكيت طويلا قال وما هذه الآية قال وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى أبو حازم واشتد بكاؤه فقال أهل محمد بن الملكبر جئنا بك لتفرج عنه ما هو فيه فاذا بك تبكي معه فاخبرهم بما قال وما ابكاهما وكان هذه الايه لا تفارق قلب محمد بن المنكذب حتى قيل في سياق موته بكى بكاء شديدا فقيل له لما الجزع فقال تذكرت هذه الآية وهذا سليمان التيمين لما حضرته الوفاء دخل عليه بعض أصحابه يفتحون له باب الرجاء ويقولون له أبشر فقد كنت على طاعة وكنت على كذا وعلى كذا <تصفيق> فقال لا تقولوا هكذا فإن الله عز وجل قال ومدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وإن والله لا ادري ما يبدو لي من ربي سبحانه وتعالى وروي ان سبب وفاة علي بن الفضيل بن عياد أنه سمع هذه الآية في الصلاة يتلوها أبوه الفضيل بن عياط وكان الفضيل إذا علم أن ابنه خلفه في الصلاة لا يقرأ بآيات التخويف والوعيد لعلمه برقه قلب ابنه فقرأ يوما قوله تبارك وتعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون فأغشي عليه فحمل إلى أمه فقالت لأبيه أنت قاتل ولدك ثم إنه صلى خلفه وهو لا يدري انه خلفه فقرا بهذه الايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فخر مغشيا عليه فوجدوه قد فارق الدنيا ايها الاخوه الاحبه هذه الايه تنتظم طوائف كثيره لسن بمعزل منهم ولا عنهم تنتظم طوائف يرتكبون صغائر الذنوب وهم يظنون انهم لا يحاسبون عليها ولا يعاقبون فاذا عرضوا على الله عز وجل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بواد فجاء ذابعود وذابعود فانضجوا خبزهم وان محقرات الذنوب ما اجتمعت على الرجل أهلكت أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان يعلم عائشة رضي الله عنها قائلا يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا هذه المحقرات تحقر في عين من لم يعظم حرمات الله عز وجل فعلى قبر إيمانك يا عبد الله تعظم حرمات الله تبارك وتعالى قال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات وقال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال له هكذا فطار هذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق فالمؤمن يعظم حرمات الله وشعائره والمنافق يستهين بحرمات الله ينظر كما يشاء ويتكلم بما يريد النظره واللمسه والنمزة والهمزه كل هذه من المحقرات التي يظن العبد انه لا يؤاخذ بها ولا يدري هذا المسكين أن الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين ووعد سبحانه وتعالى ووعده حق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يروى أن الإمام أبا حنيفة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان كلما قرأ هذه السورة بكى ويقول يا من يجزي بمثقال ذره خيرا وشرا اجر النعمان واجعله من عبادك الناجين فمن يعمل مثقال ذره من خير يجدها يوم القيامة ومن يعمل مثقال ذره من شر يجدها يوم القيامة وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر هذه الآية تنتظم أهل الأمان الباطلة أهل الغرور في الدنيا الذين أساءوا العمل وأمنوا مكر الله عز وجل فجمعوا بين التقصير والألم وأما سنفنا الصالح فرحمهم الله تعالى فكانوا يجمعون بين العمل والخوف يعملون ويخافون الا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون هؤلاء اهل التسويف هؤلاء اهل الغرور الذين غرهم طول الأمل وظنوا أنهم أهل مغفرة الله ورحمته وقالوا نحن نحسن الظن بالله يقول الحسن البصري وان اقواما غرتهم الاماني فقالوا نحن نحسن الظن بالله فلو أحسن الظن لأحسن العمل هؤلاء إذا قدموا على الله عز وجل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وثم أقوام ليس بمعزل عن هذه الآية أقوام لهم نصيب من الصلاة والقيام وتلاوة القرآن لكنهم اذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الالباني رحمه الله لاعلمن اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امثال الجبال بيضاء فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا قال له ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جنهم لنا ألا نكون منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون أن يقومون من الليل كما تقومون وإذا كان الرجل يقوم الليل فإنه لا شك يكون محافظا على الصلاة والصيام والزكاة ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا أسدل الليل أستاره اغلق عليه بابه ثم ادار القنوات الفضائيه الماجنه وتنقل بين مواقع النت الفاضحه يمتع نظره زعم وقد اختلى بمحارم الله فانتهكها فاذا اصبح صلى مع الناس واذا جاء يوم الجمعة جاء مستمعا ومنصتا لخطبة الإمام فهذا ليس بمعزل عن هذه الآية وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أهل البدع والأهواء الذين عملوا أعمالا ظنوها حسنات فيأتون يوم القيامة يأتون يوم القيامة فيفاجأون بأن حسناتهم عند الله عز وجل سيئات قال بعض المفسرين وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال أعمال عملها أقوام ظنوا أنها حسنات فإذا بها يوم القيامة سيئات قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يدخل تحتها اهل الفساد والاغواء يدخل تحتها اهل الزيغ والاهواء يدخل تحتها من يزين الشهوات والمحرمات للمسلمين من يريدها عوجا من يرفع راية العلمانية ويريد أن ينكس راية التوحيد يدخل تحت هؤلئك الذين ظنوا أن الحياة الدنيا لعب ونغم ثم بعد ذلك لا حساب ولا عقاب فلسان حالهم يقول انما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكنا إلا الدهر فلم يعملوا لهذا اليوم حسابا فإذا وقفوا وأوقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 خلق من الإخلاص أو الاتباع فيأتون يوم القيامة يطلبون جزاء أعمالهم فلا يجدون شيئا مما عملوا قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورة لا وزن له أعمال خلت من الإخلاص والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده موافقا لما شرعه أعمال خلت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أصحابها يوم القيامة يسالون جزاء اعمالهم فلا يجدون شيئا يدخل تحت هذه الايه اقوام عملوا اعمالا صالحه كثيره وجاءوا يوم القيامه باحزنات وفيره ولكنهم حملوا على ظهورهم في الدنيا مظالمة للعباد وفارقوا الدنيا ولم يستحلوهم منها فهؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة فيؤخذوا من حسناتهم وتعطى لمن ظلموهم في الدنيا حتى إذا فنيت حسناتهم اخذ من سيئات المظلوم وطرحت على سيئاتهم ثم القوا في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاه وصيام وزكاة إذن هو رجل يصلي ويصوم ويزكي ويأتي وقد شتم هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ من حسناته فيعطون من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت على سيئاته ثم ألقي في النار يدخل تحت هذه الايه أقوام يكثرون الكلام بغير ذكر الله فتكثر سقطاتهم وتعظم سيئاتهم إذ يخوضون في أعراض الناس ويغتابون المسلمين يمشون بالنميمه ويستهزئون من عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائب ألسنتهم وَمَذَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُولُوا يَحْتَسِبُونَ آيةٌ عَظِيمَةٌ من كتاب الله عز وجل وكل كتاب الله عظيم آيةٌ شَدِيدَةٌ على الخائفين تصدعت منها قلوبهم وتشققت منها أَفْئِدَتُهُمْ وانزعجت منها نفوسهم فكانوا يعملون وهم يخافون فبادر ايها الاخ الكريم بتوبه نصوح قبل ان تفارق الدنيا فيا ساهيا في غمرات الجهل والهوى صريع الاماني عنا قريب ستندم أفق فقدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم تبدو به عيانا جهنم ويضرب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم ويأتي اله العالمين بوعده يفصل ما بين العباد ويحكم فيا ليت شعري فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير صحف العالمين وتقسم اتاخذ باليمنى كتابك ام تكن من وراء, من وراء الظهر بالشمال تسلم فتقرأ فيه كل شيء عملتني فيشرق منك الوجه أو هو يظلم فبادر لا دام في العمر فسحة وعدنك مقبول وصرفك قيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسراثنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم ابسط أنك وأمانك على بلاد المسلمين عامه وعلى بلادنا خاصة اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا